قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون وقوله يا أ ي ه ا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حين أ ل ق ي في النار وقالها محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حين قالوا له إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا رواه البخاري والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ل ص ل ا ه والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا الباب الذي عقده المؤلف وأورد تحته هذه الآية وعلى الله الذي الباب المؤلف الآية فتوكلوا وعلى التوكل مؤمنين وأورد كنتم إن من أ ع ظ م أ ن و ا ع التوحيد على الله عز وجل وهذه ا ل آ ي ة حصلت التوكل على الله وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين والشرط الذي في هذه ا ل آ ي ة والجواب على أ ن من توكل على الله فهو مؤمن ومفهومه أ ن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن والتوكل هو الاعتماد على الله في جميع ما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه ف إ ذ ا توكل المخلوق على المخلوقين و أ ن ز ل بهم ح و ا ئ ج ه في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة مثل الذين يتوكلون على أ ص ح ا ب القبور وعلى الطواغيط ويريدون منهم قضاء حاجاتهم فهذا التوكل الشرك ومن توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إ ل ا الخالق فهذا شرك بالله عز وجل أ م ا إ ذ ا توكل على المخلوق في أ م ر يقدر عليه المخلوق وهذا الشيء الذي يقدمه له ما هو إ ل ا من باب السبب فهذا لا يكون شركا أ ك ب ر و إ ن م ا يكون من الشرك ا ل أ ص غ ر ل أ ن ه علق حاجاته بهذا المخلوق والله عز وجل هو الذي يقضي الحاجات فهو الرازق وهو ا ل م ح ي وهو المميت فالرزق بيد الله وليس بيد المخلوقين ه ذ ه ا ل آ ي ة ا ل ت ا ل ي ة إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون هذه فيها وصف المؤمنين وذلك بعد وصف المنافقين فالمنافقون إ ذ ا ذكر الله لا توجل ا قلوبهم ل أ ن ا ل و ج ل هو الخوف من الله و إ ذ ا خاف المسلم من الله عز وجل خوف ه يدعوه إ ل ى أ ن يعمل الطاعات و أ ن يجتنب المحذورات و لهذا فالمنافق لا يخاف الله و لا يرجوه و لا يعمل ا ل ي و م ا ل آ خ ر ل أ ن ه لا يؤمن بذلك و إ ذ ا عمل المنافقون شيئا فلا يعملونه إ ل ا مراءات للناس و إ ذ ا قاموا الى ا ل ص ل ا ة قاموا ك س ا ل ة ي ر ا ؤ و ن الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا فالمنافق اذا غاب لا يعبد الله ولا يؤمن به وفي الظاهر حينما يؤمن بالله عز وجل وقلبه يخالف ذلك فهذا وعيده شديد والله عز وجل قد اخبر عن من كانت هذه الصفات بقوله تبارك وتعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد إ ن المنافقين لكاذبون والمنافقون كانوا يعلنون ا ل ش ه ا د ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا ان لا إ ل ه الا الله و أ ن ي رسول الله من شهد هذه ا ل ش ه ا د ة يعصم دمه وماله ولكن هذه لا تفيد المسلم أ و لا تفيد من ينطق بها إ ل ا أ ن يكون ما في قلبه م و ا ف ق لما في لسانه ف إ ذ ا نطق بلسانه و هو يعتقد بقلبه خلاف ذلك فهذا هو المنافق و هذا هو النفاق الاعتقادي و رسول الله صلى الله عليه و سلم عاش في هذه ا ل م د ي ن ة معه من المنافقين عددا منهم و لهذا أ خ ب ر ح ذ ي ف ة ب أ س م ا ئ ه م واحدا واحدا وكان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يخشون على أ ن ف س ه م من النفاق حتى ع م ر بن الخطاب رضي الله عنه س أ ل هل ذكرك أ و ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السر عند ذلك الرجل وذلك السر لا يخشيه ولكن الشاهد من هذا على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين في الظاهر م ع ا م ل ة المسلمين وقد بين العلماء على أ ن هذه ا ل م ع ا م ل ة و إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أ ن ه م منافقون ل أ ن الله عز وجل أ خ ب ر ه برفاقهم و أ خ ب ر ه ب أ س م ا ئ ه م واحدا واحدا ولكن لم يطبق الحد يطبق الذي يستحقه من كفر بقلبه ل أ ن ا ل م ع ا م ل ة تكون على ما ن ط ق به المسلم بلسانه أ و م ا ن ط ق به ا ل إ ن س ا ن بلسانه ل أ ن ه لو قتل أ ح د ه م و هو يستحق القتل لصار في ذلك صد للناس عن الدخول في ا ل إ س ل ا م من المنافقين واعداء ا ل إ س ل ا م لانهم سيقولون أ ن محمدا إ ذ ا دخل أ ح د في دينه و أ ر ا د أ ن يقتله قتله ل أ ن في الظاهر أ ن ه ينطق ب ا ل ش ه ا د ة كما عرفنا في ق ص ة ذلك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم اعدل ف إ ن ك لم تعدل و قال له عليه الصلاه و السلام خبت و خسرت فمن يعدل إ ن لم أ ع د ل هذا ر ج ل منافق وطلب ا ل ص ح ا ب ة الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله لكنه بين لهم على أ ن ه لا يريد أ ن الناس يتحدثوا أ ن م ح م د يقتل أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه صار في الظاهر من المسلمين ولا يعلمون ح ق ي ق ة هذا الرجل ثم أ ي ض ا هذا فيه من المصالح ل أ ن هناك مصالح ومفاسد وهذه من قواعد ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هناك مصالح في ذلك ل أ ن ه لو قتل أ و ل ئ ك المنافقين ولم ه م يقتلهم إ ل ا بعلم من الله عز وجل لجاء في المستقبل من ا ل ظ ل م ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقتل أ ح د ا من العلماء أ و من أ ه ل الفضل يدعي عليها انه منافق ويقتله ويقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل أ ن ا س ا يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله لكنهم منافقون و لهذا ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك حتى لا يتذرع ا ل ظ ل م ة ب م ث ل هذه ا ل د ع و ة و يقتل المؤمنين إ ذ ا خالفوهم في آ ر ا ئ ه م أ و فيما يدعون إ ل ي ه المنافقون هذه صفتهم ل أ ن ه م إ ذ ا أ د و ا الفرائض لا ي أ د و ن ه ا لله عز و جل و إ ن م ا يؤدونها م ر ا ء ة للناس إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إ ذ ا قاموا الى ا ل ص ل ا ة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكر الله إ ل ا قليلا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة في الحث على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ث ق ل ا ل ص ل ا ة على المنافقين ص ل ا ة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما ل أ ت و ه م ا ولو حبوا هنا قال أ ث ق ل ا ل ص ل ا ة مع أ ن ا ل ص ل ا ة عليهم ث ق ي ل ة كما قال الله عز وجل و إ ذ ا ف ا م و ا الى ا ل ص ل ا ة يقاموا كساله ليس عنده النشاط ليس عنده ا ل ح ر ك ة و إ ن م ا يقوم ك أ ن ه م مجبر على هذه ا ل ص ل ا ة لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ص ل ا ة مع ثقلها عليهم ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة العشاء اثقل لانها ت أ ت ي في وقت ا ل ر ا ح ة في وقت النوم و ا ل إ ن س ا ن لا يقوم إ ل ى الطاعات ويبادر إ ل ي ه ا إ ل ا إ ذ ا كان مؤمنا ويعلم مقدار الثواب الذي سيكون على ذلك العمل الذي يقوم به لله عز وجل ثم المنافقون يراءون الناس و ص ل ا ة العشاء ت أ ت ي في الظلام و ص ل ا ة الفجر في الظلام فلا يراهم احد لا سيما في ذلك الوقت ليس فيه ا ل م ص ا ب ح ا ل م ن ت ش ر ة بحيث أ ن ا ل إ ن س ا ن يشاهدهم وهم لا يريدون إ ل ا أ ن يقال عنهم أ ن ه م يصلون الله عز وجل بعد أ ن ذكر صفات المنافقين أ ر ا د أ ن يبين صفات المؤمنين ومن هذه الصفات قوله تبارك وتعالى إ ن م ا المؤمنون الذين يؤمنون بالله وبرسوله وباليوم ا ل آ خ ر بالحساب و بالعقاب على هذه ا ل أ ع م ا ل التي يقوم بها المسلم في هذه الدنيا إ ن عمل صالحا يثاب على ذلك و إ ن عمل خلاف ذلك يعاقب عليه أ ي من السيئات وكما هو معلوم لكل مسلم أ ن ا ل إ ن س ا ن محاسب على كل ما يعمله س و ا ء ب ل س ا ن ه أو ب ج و ان ر ه ل أ ن ا ل م س ل م كما ق ا ل ر س و ل الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م ا ل م س ل م الحق م ن سلم المسلمون من لسانه ويكون د المسلمون في ه ا ل م ا ل م و ن و ي م و ن ا ل م س ل م بها, بها, بها, بها, بها ي ت على ا ل ن ا س بها هذه ا ل ي د لا يمكن أ ن تمسك عن مثل ذلك العمل إ ل ا إ ذ ا كان القلب مؤمنا ويعلم أ ن هذه ا ل أ ع م ا ل سيعاقب عليها إ ن لم يعاقب عليها في الدنيا فسيعاقب عليها في ا ل آ خ ر ة كذلك اللسان المسلم من, نسي... سلم من لسانه ويده اللسان الذي يتكلم به ف إ ذ ا أ ط ل ق ه في أ ع ر ا ض الناس في ا ل غ ي ب ة في ا ل ن م ي م ة في السب في الشتم في الكلام ا ل س ي ء هذا محاسب, محاسب على هذا إ ذ ا المؤمن الصحيح هو الذي يحفظ لسانه ولا يقول إ ل ا الخير من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل و خيرا أ و ليصمت إ م ا يتكلم بالخير و إ م ا يسكت ل أ ن في السكوت ا ل س ل ا م ة وهذا اللسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكب الناس في النار ل أ ن ه لما ذكر في حديث معاذ و أ خ ب ر ب أ ن ن ا نحاسب بما نتكلم به فقال معاذ رضي الله عنه أ و يعاقب المسلم على ما يتكلم به قال فكرتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أ و على مناخرهم إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م الحصاد ي ز ر ع ا ل إ ن س ا ن و يحصد إ ذ اذا زرعت الطيب حسد الطيب حسنت إ زرعت الشوك لا تحصد الا الشوك إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان يتكلم بلسانه بالكلام ا ل س ي ء فتاتي النتائج على ذلك و إ ذ ا تكلم بالكلام الطيب ف ا ل ن ت ي ج ة تنبني على ذلك و هذا اللسان إ ذ ا قلت به لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله و الحمد لله و لا إ ل ه إ ل ا الله هذا كله تستفيد منه في حياتك الدنيا و في ا ل آ خ ر ة وهذه ا ل ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله بهذا اللسان ت ر ف ع ا ل إ ن س ا ن درجات ف إ ذ ا تكلم بلسانه بالكبر هبطت به دركات إ ذ ن هذا اللسان ا ل إ ن س ا ن محاسب عليه إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت أ ي خافت وتذكرت وحينما تتذكر ا ل آ خ ر ة والحساب على ا ل أ ع م ا ل في هذه الدنيا تبادر إ ل ى ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة وتجتنب ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم إ ي م ايمانا ن ا إذا ت ل ت ع ل ي ه آ ي ت التي ه فيها ا ل ذكر ج ة الآية فيها ذكر النار فيها الوعد والوعيد هؤلاء يزيد إيمانهم ويقينهم وهذه التي هؤلاء وهذه ه النار الوعد ذكر استدلوا ب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة على زياده ا ل إ ي م ا ن ونقصانه ف ا ل إ ي م ا ن يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالمعصيه ة ايمان المسلم يزيد ب ا ل ط ا ع ة فكلما اكثرت من الطاعات دل على أ ن إ ي م ا ن ك فيه ز ي ا د ة ل أ ن هذه ا ل أ ع م ا ل لم يدعوك إ ل ي ه ا إ ل ا ذلك ا ل إ ي م ا ن أ م ا إ ذ ا ارتكب المعاصي ف... فهذا يدل على أ ن في قلبه خلل ل أ ن ه لا يحب الله ولا يقدره حتى قدره فيلعب عليه الشيطان والنفس ا ل أ م ا ر ه بالسوء فيرتكب المعاصي وبذلك ينقص إ ي م ا ن ه لكن كما قال العلماء ا ل إ ي م ا ن ينقص ولا يذهب بالمعاصي حتى أ ن ا ل إ ن س ا ن ل و س ر ق أ و زنا أ و شرب الخمر إ ي م ا ن ه لا يذهب ولكنه ينقص وهذه المعاصي تعرض صاحبها لعقاب الله عز وجل وسخطه ولهذا جاء في آ ي ا ت أ خ ر ى يذكر التوكل على الله عز وجل و ا ل إ ي م ا ن وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين والتوكل معناه أ ن تزيل حاجاتك بالله عز وجل وتثق به و ت ث ل ت جميع أ م و ر ك إ ل ي ه ومع ذلك تعمل ا ل أ س ب ا ب فالشخص الذي لا يعمل ا ل أ س ب ا ب ويقول أ ن ه متوكل على الله كلامه هذا ليس بصحيح ل أ ن التوكل على الله أ ن تعمل السبب و ا ل أ س ب ا ب من أ ن و ا ع التوحيد فلا يجعل ا ل إ ن س ا ن عجزه توكلا ً ما يكن و هو عاجز عن العمل ويقول أ ن ا متوكل بل عليه أ ن يعمل ولكن لا ينزل كل ما يريده ب أ ن ه بذاك السبب سياتيه الذي يريد و إ ن م ا هذا لا ي أ ت ي إ ل ا بفضل الله ورحمته فعلى المسلم أ ن يعمل ا ل أ س ب ا ب ويتوكل على الله الذي يوصل تلك النتائج والذي يوفقه لذلك العمل الصالح إ ذ ن لا بد من عمل أ س ب ا ب مع التوكل و ا ل آ ي ة التاليه ة ومن يتوكل على ل ل ا ف ه ومن حسبه من يتوكل على الله فهو حسبه يعني هو كافي ف إ ذ ا كان الله كافيك فيدفع في عنك جميع المكروه و إ ذ ا كان الله هو كافيك و هو حسيبك بمعنى يكفيك من جميع الشرور و هو الذي يوفقك لعمل الطاعات و الله عز و جل هو الكافي و هو النافع و هو الضار و هو الذي يدفع عنك الشر و هو الذي يوصل إ ل ي ك الخير هذه ا ل ك ل م ة كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل أ ي الموكول إ ل ي ه ع ي ح س ب و ن الله ا يعني هو كافينا ونعم الوكيل اي الموكول إ ل ي ه فالله عز وجل هو الذي يكفي عباده يقول هذه الكلمه قالها ابراهيم الخليل عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اما إ ب ر ا ه ي م فقال هذه ا ل ك ل م ة حينما كسر أ ص ن ا م المشركين و أ ر ا د و ا ان ينتقموا ل أ ص ن ا م ه م منهم ل أ ن ه م ي ل ح ت و ن أ ص ن ا م ا ب أ ي د ي ه م ثم يسجدون لها ويعبدونها من دون الله عز وجل فإبراهيم بيّن لهم أ ن هذا العمل من سخافه العقول ل أ ن المعبود الرب لا بد أ ن يكون قادرا ويكون هو النافع هو ا ل ض ا ر فهذه ا ل آ ل ه ه التي ت ل ح ت و ن ه ا ب أ ي د ي ك م ثم تسجدون لها من دون الله أنتم الذين تصنعونها يعني انتم ل ذ ي ص ن ن يعني ن ع و ه ا أ ت أقوى منها وأقدر تريدون وهي منها منها فماذا تريدون منها وهي بهذه الحالة ماذا صنعوا حينما ذهبوا لعيدهم أ و لمجتمعهم أ و لناديهم أ و ل ل أ م ر الذي خرجوا من أ ج ل ه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام تخلف ولم يخرج معهم وقال إ ن ي ش ق ي م يعني مريض لا أ س ت ط ي ع الذهاب فلما ذهبوا رجع إ ل ي ه ا وكسرها جميعا إ ل ا كبيرهم ل أ ن ا ل آ ل ه ة م خ ت ل ف ة فيها الصغير وفيها الكبير وكل واحد له م ه م ة وهذا موجود ا ل آ ن عند عباد ا ل أ ص ن ا م موجود إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة عند عباد البقر ومن يعبدون ا ل أ ص ن ا م و أ ن ا بنفسي شاهدت عنده إ ل ه للحب و إ ل ه ل كذا و إ ل ه ل كذا وكان م ع بعض ا ل إ خ و ة الذين يعرفون ل غ ة تلك البلاد ف س أ ل ت ه قلت ا س أ ل ه م هل هذه ا ل آ ل ه ة يعني هي التي تتصرف وتعمل هذا فقالوا لا هذه وسائط للإله إلا السماء وهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه من خلقهم الله. أن الله هو الخالق المحي ولكن ه ذ ا ما ا ق ه الله وجل عز في ت ا ب ه و ل ئ س أ ل تلك م من خ ق ه م الحاله يتوسطون بها إ ل ى الله عز وجل ما نعبدهم إ ل ا ليقربون إ ل ى الله ز ل ف ا هذا الكلام الذي قاله ذلك الهندوسي و أ ن ا أ س م ع ب إ ذ ن ي و س أ ل ت هذا السؤال فلما طلب منه الجواب على هذا السؤال أ خ ب ر ه قال لا هذه و ص ا ي ا كلها و هي خشب مصنوعه م ن ح و ت ه اشكال م خ ت ل ف ة فيها الدهن في حاجة ويدخلون الرجال والنساء وكل من يريد ح ا ج ة من الحاجات ا ل م ع ي ن ة ي أ ت ي ل ل إ ل ه المسؤول عن تلك ا ل ح ا ج ة التي ي ق ض ي ه ا لهم وهكذا يعملون هكذا إبراهيم هذه الآلهة ويصنعونها بأيديهم قوموا ينحتون ثم يسجدون لها من دون الله لما طلب منهم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ن يعبدوا الله وحده وان يتركوا هذه ا ل آ ل ه ة ا ل م ز ع و م ة و أ خ ب ر ه م أ ن الله خلقهم وما يعملون والله خلقكم وما تعملون عملكم هذا الله خلقه والله خلقكم فكيف تسجدون لهذه ا ل أ ص ن ا م من دون الله ما كان عندهم عذر إ ل ا أ ن ه م قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا كذلك يفعلون ما عندهم ح ج ة ولا ب ي ن ة تدل على أ ن هذه ا ل آ ل ه ة تستحق ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا قالوا وجدنا ا ب ا ن ا ه ك ذ ا يفعلون ونحن تبعنهم ي ا على ذلك ف إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كسر تلك ا ل أ ص ن ا م فلما رجعوا وجدوها بتلك ا ل ح ا ل ة قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين يعني عندهم عدل وعندهم ظلم فهذا الرجل ارتكب هذا الظلم هو أ ن ه كسر آ ل ه ت ه م فلما قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا أ خ ب ر و ا ب أ ن ه م سمعوا أ ن فتى ت أ خ ر يقال له إ ب ر ا ه ي م فلعله هو الذي عمل ذلك ف أ ح ض ر هذا الفتى الذي هو إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و و ج ه له هذا السؤال فقال يعني اغفل لكم لما تعبدون من دون الله ثم قال ف ا س أ ل ه م إ ن كانوا ينطقون بل قال لهم بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل ه م إ ن كانوا ينطقون يعني هذا الكبير ا ل ل ي هو ترك الكبير ولم يكسره من أ ج ل أ ن يحاجهم به فلما قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا قال بل فعله كبيرهم هذا هو ا ل ل ي كسرهم ف ا س أ ل ه م إ ن كانوا ينطقون تحيروا في هذا و اخبر الله عز و جل عنهم بانهم رجعوا الى انفسهم فكروا بعقولهم لحظه من اللحظات ثم نكسوا على رؤوسهم و قالوا لقد علمت ما هو لا ينطقون يقول انت تعلم من هذا لم يتكلمون فكيف تحولنا على هذا حتى نسالوه ولا ينطق فقال ما حكى الله عز و جل عنه و في لكم الى ما تعبدون من دون الله من يعبد من دون الله من تكون هذه حالته وهذا ع ج ز لكن ماذا أ ر ا د و ا أ ر ا د و ا أ ن ينتصروا ل آ ل ه ت ه م والشخص العاقل الذي يفهم ما يضر وما ينفع ويميز بين الحق والباطل يعلم أ ن ا ل إ ل ه هو الذي ينصر ما هو لإلهك أن تعبده أنت أنت أجل أن تنتصر من ينصرك وهم يعبدونهم يتجربون بهم من الله يطلبون م النصر على ا ل أ ع د ا ء يطلبون شفاء المريض يطلبون انزال المطر م ل ن عنهم د ق د ر ة ف إ ذ ا وصلوا إ ل ى هذا الحال ب أ ن جاء شخص واعتدى عليهم وعمل بهم ذلك العمل ولم يستطعوا ان يدفعوا عن أ ن ف س ه م فكيف سينفعونك فهم نكسوا على رؤوسهم بعد أ ن قالوا اننا نحن الذين ظلمنا أ ن ف س ن ا بهذا العمل لكن نكسوا وقالوا له لقد علمتم ا هؤلاء ينطقون ثم عزموا على أ ن ينتصروا لهذه ا ل آ ل ه ه فجمعوا حطبا ثم جاءت في الروايات حطبا عظيما جدا ثم وقدوه بالنار حتى أ ن ه يذكر في تفسير هذه ا ل آ ي ة أ ن الطير الذي ي تمر بالجو بعيده عن تلك النيران تسقط من لهيبها فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ل الآلهة التي بل نحن ننصرها. فعملوا ذلك العمل وأرادوا به كيداً كما قال الله عز وجل فجعلهم ي يعني هي ن ينصر نحن ننصرها عز ما كما وأرادوا كيدا ا به ف أ ثم قال الله عز وجل للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ابراهيم ه الشاهد ي الآية م من أن إ قال إلقاه إلقاءه يليق قال حسبنا الله ونعم الوكيل حينما عزموا على إلقاه في النار ولم يستطعوا إلقاه بأيديهم لما يستطعوا أن يجربوا منها لشدة حرارتها فأخذوا على ولم لشدة الكلمة بأيديهم ونعم أن من ورموه قال إبراهيم هذه في في فالمؤلف يريد ان يبين فضل هذه الكلمه فقالها ابراهيم حينما القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل يعني انا ليس عندي قدره وليس عندي استطاعه ولكن حسبي الله الذي يكفيني من هؤلاء الذين عملوا مثل ذلك العمل ولهذا جاءت في القصه ان جبريل عرض له في هذه الحاله وقال له هل من حاجه هل تحتاج إ ل ى م س ا ع د ة فقال أ م ا إ ل ي ك فلا و إ م ا إ ل ى الله ف ن ع م ننظر التوكل التوكل الصحيح التوكل الخالص الاعتماد على الله عز و جل في هذه ا ل ح ا ل ة في هذا الموقف الحرج ا ل إ ن س ا ن العادي يتشبه ب أ ي ح ا ج ة إ ذ ا كنت في ش د ة وعرض عليك إ ن س ا ن وحالك يعلمه الله في إ ي م ا ن ك تفضل ق و ل ت أ ن ق ذ ن ي ساعدني لكن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في هذه ا ل ح ا ل ة ويعرض له جبريل ويقول له لك ح ا ج ة فيقول أ م ا إ ل ي ك فلا مالي ل ك ح ا ج ة و أ م ا إ ل ى الله فنعم فالله عز وجل قال انا ركون ي بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م الله كفاه شرهم و أ ن ق ذ ه من ذلك العمل الذي عمله الكفار به ل ي ح ر ق ه فالنار صارت بهذه ا ل ص و ر ة ولهذا يقول العلماء في تفسير هذه ا ل آ ي ة لولا أ ن الله عز وجل قال وسلاما لمات من ش د ة البرد كوني بردا وسلاما بارده وفيها سلام لا يموت من ش د ة البرد ثم هذه النار أ ي ض ا يتبين لنا ق د ر ة الله عز وجل ل أ ن الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د الشيء أ ن يقول كن فيكون ثم ا ل أ م و ر ذات ا ل ط ب ي ع ة ا ل م ع ر و ف ة إ ذ ا أ ر ا د الله عز وجل أ ن يسلبها خاصيتها سلبها فالنار طبيعتها ل ا ح ر ا ق كل شيء يرمى فيها تحركه ولكن الله عز وجل منعها من ذلك وهذا دليل على ق د ر ة الله عز وجل ه و الذي يتصرف في هذا الكون ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فسلب هذه ا ل خ ا ص ي ة و أ ص ب ح ت بهذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ن كل هذه الخواص ا ل م و ج و د ة في هذه المخلوقات الله عز وجل هو الذي أ و ج د ه ا و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسلبها تلك ا ل خ ا ص ي ة سلبها فالنار التي طبيعتها ا ل إ ح ر ا ك سلبها الله عز وجل تلك ا ل ص ف ة و تلك ا ل خ ا ص ي ة الشاهد معنا أ ن هذه الايه هذه ا ل ك ل م ة و هي حسبنا الله و نعم الوكيل لفضلها قالها الخليل و قالها محمد صلى الله عليه و سلم هم الخليلان ابراهيم خليل الرحمن و كذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ل أ ن ه قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا و إ ن م ا اتخذوا ل ل خليلا كما اتخذ إ ب ر ا ه ي م خليلا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل خ ل ة هي أ ع ل ى ا ل م ح ب ة و م ع ن ا لا ي ت س ع ا ل خ ل ة هذه لا تتسع إ ل ا لشخص واحد أ و لمعنى واحد فما يمكن ا ل إ ن س ا ن يكون خليل هذا وخليل هذا وخليل هذا هذا لا يمكن ل أ ن ا ل م ح ب ة أ و س ع و أ ش م ل فالمحبه غير تكون ع ا م ة و أ م ا ا ل خ ل فهي خ ا ص ة ولهذا العلماء ردوا على ا ل ص و ف ي ة ومن يقول بقولهم أ ن إ ب ر ا ه ي م خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن فهم أ ن ز ل و ا م ح م د صلى الله عليه وسلم د ر ج ة عن إ ب ر ا ه ي م مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام أ ف ض ل من إ ب ر ا ه ي م والله عز وجل اتخذه خليلا ف أ ن ت لما تقول محمد حبيب الرحمن وابراهيم خليل الرحمن فكانت تجعل محمد أ ق ل د ر ج ة من إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ل أ ن الله يحب المؤمنين ويحب الصادقين ويحب الصابرين إ ذ ا محمد كانه واحد من الناس لما تقول محمد حبيب الله ف م ع ن ا كان واحد و ا من الناس ما له ميزه عليهم لكن إ ذ ا قلت خليل لا الخله هي أ ع ل ى ا ل م ح ب ة إ ذ ا لا ننطلق مع هذه العواطف والكلام الذي لا دليل عليه ونظن أ ن ن ا رفعنا م ح م د صلى الله عليه وسلم بل هؤلاء الذين يقولون ذلك أ ن ز ل و ا م ح م د صلى الله عليه وسلم د ر ج ة لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم ان يعملوا مثل ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله كما ان إ ب ر ا ه ي م خليل الله إذا الله صلى الله رسول وسلم صلى عليه قال هذه ا ل ك ل م ة متى قالها في غ ز و ة أ ح د في غزوة أحد بعدما حدث ما حدث و تعرضنا لهذه ا ل ق ص ة قبل ليالي و أ ن بعض الصحابه ة رضوان ا ل ل عليهم خالفوا أ م ر الرسول في م س أ ل ة ج ز ئ ي ة ا ج ت ه ا د ي ة حينما قالهم يبقون على جبل ا ل ر م ا ولا ينزلون من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أ و لم ينتصروا فلما انتصر المسلمون في أ و ل ا ل م ع ر ك ة وهزم الكفار قال بعض الناس ا ل غ ن ي م ة حاولهم أ م ي ر ه م أ ن يبقوا فخالفوا ذلك ا ل أ م ر ونزلوا وكما قلنا لما شاهد خالد الوليد المكان الذي هو ح م ا ي ة لظهر المسلمين قد صار فاضيا وليس فيه ا ل ح ا م ي ة التي تستطيع أ ن تمنعهم ولم يبق إ ل ا القليل جاء بمن معه من الخيال وجاءوا المسلمين من خلفهم فحدث ما حدث وهذا أ م ر الله عز وجل ولنبيه ل قال ه ليس لكم ل أ م ر شيء ل أ ن ه حينما قال كيف يفلح قوم شجون ا بيهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت ا ل ب ا ئ ت وشجوجه في تلك ا ل م ع ر ك ة ولما قال هذه ا ل ك ل م ة الله قال ليس لكم ل أ م ر شيء يعني ننظر هذا القول من الله عز وجل لرسول ه صلى الله عليه وسلم يقول ل ب الامر أ م ر شيء ل أ كله لله فالله عز وجل هو المتصرف في الكون وفي مخلوقاته يتصرف كيف يشاء حينما رجع المسلمون بما فيهم من الجراحات وقتل من قتل قتل ح م ز ة ومن معه ورجع الكفار منتصرون وتذكرنا في ا ل ق ص ة أ ي ض ا أ ن أ ب ا سفيان ل أ ن ه كان على كفره في ذلك الوقت وهو قائد الجيش قال أ ع ل ه هبل هبل صنم كان يعبده قريش في مكه ة أعلى ب هبل ل يعني هبل ارتفع اليوم وعلى حينما صار ما صار بالمسلمين فقال ر س و ل عليه الصلاه و السلام للمسلمين أ ل ا تجيبونه قالوا ماذا نقول قال أ ق و ل الله أعلى وأجل الله اعلى ل ل ه أ و أ ج ل من هبل الصنم هذا فالشاهد أ ن ه م لما ذهبوا من هنا راجعين مع ا ل أ ح ز ا ب الذين جمعوهم على المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أ ن ه م سيعودون ف أ خ ذ سبعين من المسلمين ثم ذهب خلفهم إلى ح م ر الى ء ا أ س د هذا مكان معروف معروف الآن معروف ل إ حمراء ا ل أ س د ثم أ ل ق ى الله الرعب في قلب أ ب ي سفيان ومن معه مشوا إ ل ى م ك ة فوجد أ ب ا سفيان ج م ا ع ة من عبد القيس قال إ ل ى أ ي ن تريدون قالوا نريد ا ل م د ي ن المدينة فقال هل تبلغون ر س ا ل ة مني لمحمد قالوا نعم قال ق و ل له ان قريشا قد اجمعوا وهم عائدون اليكم ليستاصلوكم حينها قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الوقت الله الشدة صلى عليه وسلم في هذه الشدة في هذا محمد في في إ ذ ن هذه ا ل ك ل م ة من فضلها وفائدتها للمسلم أ ن ه قالها الخليل إ ب ر ا ه ي م وقالها محمد صلى الله عليه وسلم في حال ا ل ش د ة فمن نزل به ش د ة من نزل به ضيق من نزل به أ م ر يقتدي بالنبيين فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل فالله عز وجل هو لا يكفيه ولا يتعلق بالمخلوقين وقد سالت البارحه واحدا من الذين يجلسون بعد الدرس للاسئله وقال انه بحار يعني يشتغل في البحر سالني فقلت له انا اريد ان اسالك اولا أنت انتم أ ن ت لما تكونون في البحر وتهيج الرياح وتخشون على السفينه انها ممكن تغرق في هذا البحر في هذه الامواج المتلاطمه ماذا تقولون هل تقولون يا الله او تقولون يا ع ي دروس يا بدوي يا جيلاني فتبسم وقال ح ق ي ق ة ا ك ث ر الناس ي ق و ل و ن م ث لهذا القول والله عز وجل ق د اخبر في كتابه عن المشركين حتى اذا ركبوا الفلك و ي ر ي ن بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا بها جاءتها العواصف من كل مكان وخشوا الموت عند ذلك ل ي خ ص ويطلبون ن لله عز وجل العبادة عز و من الله أ ن ينجيهم من تلك ا ل ش د ة ف إ ذ ا أ ن ج ا ه م وخرجوا للبر إ ذ ا هم يشركون ي ر ج ع و اي أ ن ه م في حال ا ل ش د ة يخلصون ا ل ع ب ا د ة لله عز وجل و ا ل ع ب ا د ة هي الدعاء يخلصون فيدعونه له الدعاء فيدعونه وحده ويقول ان انجيتنا من هذه لنكونن ا من الشاكرين فلما أ ن ج ا ه م بعد ذلك خلاص أ م ن و ا وصاروا في البر فرجعوا إ ل ى شركهم والله أ خ ب ر يعني أ ن ه م ربما يعودوا م ر ة أ خ ر ى للبحر فمن سينجيهم لكن الشاهد من هذا أ ن المسلمين وهم في هذه ا ل ش د ة في البحر عندما ت أ ت ي ه م هذه ا ل أ م و ا ج بمن يتعلقون يا بدوي يا عيد ر و س يا جيلاني هذا كله شرك بالله عز وجل في ا ل ش د ة يتعلقون بالمخلوق والمخلوق هذا الله عز وجل خلقه ثم هو قد مات ولو كان حيا م و ج و د ما ينقذهم إ ل ا اذا كان عنده ع د ة ممكن يعمل بها شيء لو كان موجودا حيا لا يمكن أ ن ينقذهم من هذا الضيق وهذا الضيق لا ينقذ منه إ ل ا رب العالمين إذن من نزلت به شدة ويقول كما قال ابراهيم وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبه يعني هو الذي يكفيه فيتوكل عليه ويخلص له عبادته وتوكلها عليه و ن ا يجوز له ان يشرك في هذه العباده غير الله عز وجل لانه لا يفيده ولا ينفعه